قتل الإنسان قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلقه من طفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره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 ما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقًا فأنبتنا فيها حبًا وعين بؤ وقطبًا وزيتونًا ونخلًا وحدا قَلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًا مَتَاعَ عَلَكُمْ مَتَاعَ عَلَكُمْ وَلِأَنَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ صاحبته وبنيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغلي وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ إذ عليها, عليها غبرة ووجوه يوم إذ مسرة ضاحكة ضاحكة ووجوه يوم إذ عليها ووجوه عليها غبره عليها غبره عليها غبره ترهقها قترف اولائك هم الكفره اولائك هم الكفره الفجره ووجوه يومئذ اليها غبر ووجوه أئذى عليها غضرا ترهقها قترا أولئك هم الكفرة الفجار.